الحمد لله رب العالمين نحمدك يا ربنا ونستعيذ بك ونستهجيب ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن طيهات اعمالنا اللهم لك الحمد عدد ما خلقت في السماء ولك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت في الأرض ولك الحمد يا ربنا عدد ما أنت خالق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه انه روى عن رب العزه ان الله قال اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر قال رب العالمين لا اله الا انا وانا اكبر واذا قال العبد لا اله الا الله وحده لا شريك له قال رب العالمين قال رب العالمين لا اله الا انا ولا شريك لي واذا قال العبد لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوه الا بالله قال رب العالمين لا اله الا انا ولا حول ولا قوه الا بي فاللهم انا نسالك يا ربنا ان تحول حالنا من حال الى احسن حال وان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان تقضي حوائجنا وحوائج المسلمين وان تحصن ابناءنا ونساءنا وجميع العادلين في امه النبي محمد ضد الفتن يا ربنا ما ظهر منها وما بطن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له ولا نظير له ولا ند له هو الاول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء وهو على كل شيء قدير ونشهد أن حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا واسرتنا وقائدنا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا اللهم إنا نشهد أن حبيبنا ونبينا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحت يا ربنا به الأمة وكشفت يا ربنا به الأمة فاللهم إنا ندخلك أن تصلي على النبي محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما أمرنا يا ربنا بالصلاة عليه وارزقنا يا أرحم الراحمين شرف الصلاة على النبي اللهم ارزقنا شرف الصلاة على النبي فإنهم شرف لكل واحد من أمة النبي محمد أن يصلي على النبي فإنه إذا صلى العبد على النبي صلى الله عليه كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي محمدا قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صل على النبي محمد وقد سئل النبي حينما انزل رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك وبمناسبه إذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي ونسلم عليه فإن النبي قال أبلغ عني أمتي السلام وعليك السلام ورحمة الله يا رسول الله فإن النبي بعث إلى هذه الأمة سلام من ولذلك تجد الصلاة والتسليم مقرنان على رسول الله فلا يجوز ان تقول صلى الله عليه لابد ان تذيعها بالسلام كما قال رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد يا الله عز وجل كان المفروض أن نكون في مسجدنا مسجد الشورى ثم حوينا عنه بظروف خاصة إلى مسجد آخر ولكن أقسم بالله أنني أحببت أن التقي بأهل هذا المسجد لأن لهم علي حق وواجب في هذا المسجد تربينا وعرفنا الصلاة من بداياتها وحفظنا بعض القرآن فيه فهو أهلنا وعشيرتنا في هذا المسجد وكان المفروض في الأسبوع الماضي. أن ننطقي بإخواننا من آل بيت رسول الله وقد أحسنوا حينما أقاموا احتفالا بل نسميه تذكرة للناس بأقوال العلماء فلم كما كانوا يقيمون وإنما تدارسوا سيرة آل بيت رسول الله وكان المرء منا يحب أن يكون موجودا فإن المرء وكثير منا يقصى عليه حق آل بيت رسول الله وأنا سأقسم الجمعة إلى ثلاثة أقسام قسم مع آل بيت رسول الله وقسم مع صاحب البيت وقسم مع أمر في بلدتنا منوحا وسريعا أما عن آل بيت رسول الله فلست أنا المتحدث ولكن المتحدث هو رسول رب العالمين أخرج الإمام مسلم في صحيحه وبعض الناس قد يسأل لماذا يقول الشيخ الإمام مسلم والإمام البخاري وغيره من أصحاب السنن الصحيحة نقول حتى لا لأتي من يقول أننا نفتري على النبي محمد فإننا نعلم جيدا أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدهم في جهنم أقرد الإمام مسلم في صحيحه عن النبي محمد أنه قال في حجة وداعه من ضمن ما قال قال النبي ارجو أن تنتبه أخي الحبيب. لأن بعض الناس يستخف بنسل النبي محمد يستخف بذريه النبي وبذلك يستخف بقول رب العالمين وما اسالكم عليه من اجر الا الموده في القرب واهل السنة والجماعه يتقربون الى رب العالمين بحب النبي محمد وبوصيته وسوف نعلمها الان في حجة وداع النبي في أواخر ما قاله صلوات ربي وتناموا عليه ويوصي الأمة قالها ثلاث قال النبي محمد أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي, بيتي ثلاث مرات يقولها النبي قال بيت رسول الله المنتسبين صحيحا وليس المنتسبين اسما فانك تجد في وجوههم نورا من ادبهم واحترامهم وبلوغهم من الطقوة واتيانهم المساجد وفعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء هم آل البيت دعك من شرظمة قليلة يسيء إلى أهل بيت رسول الله اسمع معي وقلت لك قال الإمام مسلم اسمع ما يقوله ويخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق قرين النبي محمد في الغار وفي الهجرة وفي الخلافة وفي القبر ثاني اثنين أقرد الإمام البخاري عن أبي بكر رضوان الله عليه أنه قال اركضوا محمدا كيف نعقب النبي كيف تكون أعيننا على رسول الله كيف تكون العيون عليك يا سيدي كيف نحتن إليه وقبل أن أقول حتى لا ننسى الإمام عسيمين. علق الإمام ابن عثيمين. علق الإمام ابن عثيمين من أئمة علماء السلف في العصر الحديث. قال قولة النبي محمد: اذكركم الله في أهل بيتي أن الله وقفوا منه وراقبوه بمحبة زرية النبي". في بيته وتذكروا رحمة رب العالمين واطمعوا في فضله بحبكم الى آل بيت رسول الله هذا قول الامام ابن عثيمين من ائمه علماء السلف العصر الحديث وارجعوا الى مجلة التوحيد في الشهر قبل الماضي تستجدون ذلك على ما اذكر وما اراد النص فليأتي اليك أما الإمام البخاري فقال عن أبي بكر ارقبوا محمدا كيف نرقب سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا كيف نرقبه كيف نحسن إليه وقد وارى النبي الصرا وراه التراب بيننا وبينه الآن يحببنا المال عن زياره قبر النبي محمد ولكننا نرى ان لم نزور قبره في الدنيا ان نراه رؤية عين يوم القيامة فان يحرمنا رب العالمين من رؤيته في المنام اللهم لا تحرمنا من رؤية رسول الله ولا الورود على حوضه ولا من شفاعته يا ارحم الراحمين ولا تعاقبنا بتقصيرنا في حب نبينا وحب اهل بيته قال ابا بكر ارقبوا محمدا أين يا أبابك؟ قال أبو محمدا في آل بيته في آل بيته؟ نعم اسمع الإمام الشعبي يروي لنا أن زيدا ابن ثابت كان يصلي صلاة الجنازة على أمه فلما فرغت الجنازة أتوا إليه ببغلته لكي يركبها فتقدم ابن عم النبي محمد وهذا سلوك آل بيت رسول الله التواضع انكار الذات انكار النفس فكثير منا في بلدتنا لا يعلم ان هذه البلدة بها ست عائلات من نسل الامام الحسيني ابن علي ابن علي ابن عم رسول الله زوج الزهراء واولاد علي أولاد النبي محمد فكان النبي نادي الحسن بولدي إن ابناي كما جاء في صحيح الإمام مسلم حينما أجلس الحسن على فقضه وقال اللهم اني أحب ابني هذا فأحبه وضع الحسن على فقضه وقال اللهم اني احب ولدي هذا فاحبه ثم ماذا يا رسول الله قال ما من يحبه اللهم انا نرجو حبك وبحبك يا ربنا فاننا نحب الحسن والحسين ابناء النبي محمد لذلك كان الحسن والحسين اذا لقي عليا لا يقول له يا ابتاه وإنما كان الحسن يقول لعلي يا أبا الحسين وكان إذا التقى الحسين بالإمام علي يقول له يا أبا الحسن وإذا لقي النبي محمد قالوا يا أبا ثان. اللهم ارض عن آل بيت رسول الله واتمعنا بالنبي وآل بيته انظر انتهى زيد من الصلاة على أمه فاقبل ابن عباس الى بغله زيد يقرها اليه فانحنى زيد ونزل قال يا ابن عم رسول الله خلي عنك يا ابن عم رسول الله فقال له ابن عباس هكذا امرنا ان نعامل علمائنا هذا هو تواضع آل بيت رسول الله فأكب زيد على يد ابن عباس وقبلها وقالها كذا أمرنا أن نعامل آل بيت رسول الله دخل, دخل الحسين والحسن على عمر وكان يوزع الفيت أي غنائم الحرب فلم يعطيهما ثم ارسلا واشترى لهما من اليمني كساء يليق باحساد النبي واعطى لهم عطاء فقال له ولده عبد الله كيف تعطي للحسن والحسين او الحسين اكثر مني قال يا بني كان ابوهما احب الى رسول الله من أبيه وكان الحسين والحسن أحب إلى رسول الله منك وأنا أبدي حب رسول الله على حبك هكذا عاملوا أهل بيت رسول الله بل مرة في السنون مرة في السنين وجاء عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وعلي زوج الزهراء كما قلنا فاطمه انظر معي كم جيل عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي اربع اجيال فدخل على عمر بن عبد العزيز وكان من بني اميه ولكن عمر من هو عمر وما نعرف ما عمر دخل علي فنظر عمر بن عبد عزيز وهو خليفة المسلمين الى عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه لبيت رسول الله فقال ما جاء بك ما جاء بك هلا ارسلت الينا من يقول لمن فالراعي يقول لأحد افراد الرعيه هلا ارسلت الينا او كتبت الينا فنقضي لك الحاجه اسمع قبره عمر فاني أستحي من الله ان يراك على باب ان يرى احد احفاد النبي محمد يسال الناس يطلب منهم حاجه هذا هو تقدير ال بيت رسول الله ان نحبهم ان نقضي لهم حوائجهم نعطيهم زكاه مال بل نغنيهم ان يسالوا الناس ولا نغلو فيهم بمعنى الا يكونوا مقدسين عندنا كتقديس رب العالمين فكل واحد في امه النبي ليس له اله الا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا حتى النبي محمد انما نحن نحبهم من اجل حب رسول الله نحن نتودد اليهم بوصيه النبي محمد هذا قدر قليل ولو جلست على هذا المنبر شهورا نتكلم عن ال بيت رسول الله وكيف كانوا فاختم لك بشيئين أما الاول عن الحسن بن علي اتى رجل وكان ممن يكرهون الامام علي والحسن ابنه فاتى من العراق يسال عن حاجة له فقابل الامام الحسن فقال من انت قال انا الحسن بن علي فشتمه وقبحه وسبه وسب ابي فالامام الحسن لا يتكلم حتى انتى الرجل فقال اراك غريبا اراك غريبا فافطعمهم وفقاهي واعطاه بغله واعطاه حاجته وقال لو كان عندي اكثر من ذلك لفعلت معك فنظر الرجل الى خلقه وعاد إلى نفسه هذه الأخلاق ما هي إلا أخلاق النبي محمد وأشبه الناس بالنبي الحسن وقدرا عند الإمام الحسين كل منهم أخذ شيئا من رسول الله لذلك نظر الرجل إليه عاد قال قد اتيت إليكم وانت وابيك ابغض الناس إليه أما الآن فأنت وأبيك أحب الناس إليه فكذا كانوا يعاملون الناس ولذلك نزل في جدهم فبما رحمة من الله لانت لهم نزل في جدهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نزل في جدهم وإنك لعلى لم يقل له وإن لك فقاله وإنك لعلى أي أن رسول الله خلقه أعلى من الخلق فعلو الشيء أن تنططين فكأن الخلق وقف عند رسول الله وقال يا رسول الله أنت أعلى مني وإنك لعلى لعلى خلق عظيم فأخلاق النبي سمت ولذلك انظر في وصيتي احد بنات احفاده حفيده النبي محمد وهي تبرو لنا قضيه التوحيد قضيه المرء المهموم الحزين الذي تأتي الدنيا عليه فتقول وكم من امر تساء به صباحا فتاتيك المصرة بالعشي اذا ضاقت بك الاحوال يوما فثق بالله الواحد الفرض العلي ولا تجزع اذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خطيب توحيد تعلمك انك اذا نزلت بك الامور فتذكر قول رب العالمين افمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله هذا هو التوحيد وتعلمك ان المصيبه اذا نزلت معها رب العالمين لان الله قال ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فحسر واحد يتلازم معه يسران معه وليس بعد هذا اهل بيت رسول الله في العلم الامام الشافعي على جلاله قدره اوصى بان اول من يصلي عليه الجنازه السيده نفيسه نفيسه العلم وسئلت عنه سئلت عنه فقالت كانه كان رجل يحسن الوضوء هذا حال اهل بيت رسول الله من العلم ومن الادب ومن الورع اما مع صاحب البيت فإن عقارب ساعة جرت بنا وقلنا نود أن نجلس أكثر من ذلك، لكن أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمدنا. قول قولي هذا والضفر ضارع عظيم لي ولقوم فستفرؤون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا بنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرنا بع. من أراد أن يبث عقب صلاة الجمعة. ليرى كيف كان النبي يعالج المشاكل بحلول بسيطة هذا سنقوله عقب الجمعة بمشيئة رب العالمين لكن لأن هناك أم تقص هذه البلدة خاصة أبناءنا من الثانويه العام وغيرها في الأسبوع الماضية علمنا عن إضراض المدرسين وكان هناك اجتماع بالأمس مع رايي في مجلس المدينه ومع مدير مدرسه اسبانويه كعامه وغيرهم اجتمعوا وكان الامر عجيب ان ناظر المدرسه قال ان المدرسين يدخلون هذا ما بلغت به لاقله الى حضراتكم عبر الأصف انهم يتحدثون بان ابناؤنا لا يذهبون الى المدارس ولذلك المدرسين لا تعطي دروسا لأنها لا تجد أولادا مع اني أعلم أن أخطيها أولادا ذلك وأنا أعلمه جدينا لأن أحد أبنائك الثانوية في العام وقال لي بالنص قال لي نصا أن أحد الأشخاص لن أذكر اسمه لأن النبي لم يعلمنا ذلك يقول لأبنائنا اجلسوا في حوش المدرة فإن المدرسين لن تعطي دروسا وإنهم في اضراب حتى يخذوا حقوقهم لكن لا علينا فطلب منا حتى لا نقول نحن السبب في رسوب أبنائنا على كل ولي أمر على كل ولي أمر أن يقبر ولده أن يذهب إلى المدرسة ويفعل ثلاثة امور أن يدخل فصله فإن لم يجد مدرسا يبلغ عنه ناظر المدرسة فإن لم يأتي إليه ناظر المدرسة بالمدرس ويأتوا إليهم بالمدرسين عليهم أن يبلغوا إخواننا القائمين بما يسمى بقادة اللجان الشعبية وأنتم تعلمون أن كثيرا منهم تعلمون أن سالوا فضيلة الشيخ صابر أبو ليفا وغيرهم أو أبلغوا أخوان الدكتور عبد منع القناوي وغيرهم الذين كانوا في هذا المجلس نريد من أبنائنا أن يلتزموا بالمدارس، ولكن أنا لي عتاب من محب إلى محب على إخواني وأساتذتي من المدرسين في التربية والتعليم عتاب من محب لهم وأكثرهم كان زميلا لي أقول لهم لو وضع مال الدنيا في كفة وقول النبي عنكم في كفة لقد قول النبي محمد قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه فضل العالم على العابد في روايتين فضل العالم على العابد كفضل على أجمعكم تصور وأنت مربي معلم فضلك على من تعلم كفضل رسول الله على الأمة كم يساوي هذا فبكم تدفع لتكون مثل النبي ألستم أنتم الذين تخرجون لنا أجيالا وأنتم الذين وضعتم هيبة العلم حينما تنازل المدرس عن هيبته مقابل أن يركب طيارة للدروس الخصوصية فرأينا الطالب يضرب المدرس على وجهه والمدرس ينحني للمال ولذلك اقولها مرارا من انحنى للمال ما نبات لانه لم يذكر قول رب العالمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن الباقيات الصالحات هي أن تعلم وأن تتعلم فإن كليم الله موسى كان رسولا نبيا يكلم رب العالمين من ورائح صفاه الله لنفسه ومع ذلك حينما وقف على المنبر ولم يتكفف ولم يتفاقف لكنه سئل سئل يا نبي الله هل على الأرض أي في قومنا من أعلم آل الأرض قال أنا والرجل يقولها على نظره نبي الله موسى قالها على ما يراه لم يقلها متكبرا لكن كما جاء في صحيح البخاري قال فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه لان كل انسان مهما وصل من العلم لا بد ان يذكر ثلاثه اشياء قول الله للنبي محمد قول الله للنبي محمد وقل رب زدني علما وعلمه فقال وما اوتيتم من العلم الا قليلا وعلموا إن أردت العلم فقال لهم فاسألوا أهلا الذكر ولذلك أقول لإخواني أنتم في مرتبة قال عنها النبي فضل العالمين على العابد كفضل على أدنائك يا أخي إن لم تأخذ مالا فإن نبيك ليعلم الأمة دمية قدمه وكسرت رباعيته وشق وجهه وصلت عليه الصبيان وقال له أنت مجنون وأنت ساحر وأنت كاهن وقالوا حتى اتهموه في عرضه ونزل إليه ملك الجبال قال مرني يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين قال لا عفى الله أن يخرج من من أين يا رسول الله قال من أصلابهم تربية أجيال رسول الله ينظر إلى تعاقب الأجيال إلا نرى في هذا الجيل فائدة فالتالك في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة أنتم الذين تقومون بالتربيه، أنتم الذين تنشئون اطفالنا والآباء أكبرتم الآباء اليوم بعض المدرسين أقسم بالله أكبر بعض أولياء الأمور أن يخرج عن مكانته وعن حاله الطالب في الثانوية العامة يأخذ دروساً ما لا يقل عن مئتان وخمسون دنيا وأنا أذكر إلى الآن أخانا الأستاذ هاشم البحيري وأنا طالب في الثانوية العام أخونا بطلع الأصدى عليها الفضيل وغيرهم والله الذي لا إله غير أسأل الله أن يرحم من مات منهم وأن يبارك في من بقي منهم ما أعطوا دروسا خصوصية إلا لمن يأتي إليهم راغبا وكان رحمة الله عليه أخانا الأستاذ عليها الفضيل يقف أمام الصبورة فيقول هل فهمتم؟ نقول نعم يقول نعيد ثم يأتوا فيقول لنا من لم يفهم فبعد الحصة يأتي إليه وكانوا يأتون بنا مجان مجانا في المدرسة الإعدادية يعطون عقب المغرب دروسة تقويه بلا مقابل بل كانوا يعطون من جيوب مال حتى نتعلم فأسأل الله أن يجزي هؤلاء خيرا وان يكذي كل من يطلب المال ليضيع أنا ان نرى فيه يوما يضيع فيه كما يضيع أنا لكن أقول لهم اليس كما اضربتم عن التدريس لماذا لم تقوموا بالاضراب عن الدروس الخصوصية لماذا لم تقوموا بذلك هل كلنا الان نقطع في مصر المعلمين وفائقي النقص والاطباء وغيرهم اين وصيه النبي أين وصية النبي فينا في صحيح الامام مسلم اوصى عمرا بنا النبي يوصي بنا ونحن لا نوصي بانفسنا غيره هل تريدون ان يكون باسنا بيننا شديد ان البلاء لا ينزل الا بذنب في صحيح الامام مسلم قال النبي محمد وهو لم يعلم ان امرا سيفتح مصر قال انكم ستفتحون مصر مصر التي كانت مخزنا بطعام العالم قال يوسف لملك مصر اجعلني على قزائن الارض على خزائن الارض كانت مصر قضينه الارض مصر اطعمت العالم وكست الكعبه حتى عهد قريب مصر التي انقسم ظهرها انقسم العالم الاسلامي باسره محيى الدين فمصر قوه يعلمها القاصي والداني علمها النبي محمد واوصى بها ففي صحيح الامام مسلم اوصى النبي ونحن قصرنا يا سيدي ونحن الذين أضاعنا يا سيدي قال انكم ستفتحون مصر وانه ارض اسمه يسمى فيها القراء جعل لنا وصفه من قبل النبي محمد وفي عهده عندنا ما يسمى بالقراء كنا ارضا خصبه نيلنا عذب نيلنا عذب وارضنا دائما كانت تضرع وتخرج السنابل للناس كانت تعطي العالم طعاما فاصبحنا حتى الفول نستورده من الغرب نستورد ما نلبس وما حولنا حتى مصلة الصلاة نستوردها من بلاد الاسلام فيها قليل الشاهد إنكم ستفتحون مصرا وإنها أرض يسمى فيها القراء ماذا نفعل يا رسول الله قال فإذا فتحتموها من الذي يوصي النبي محمد هذه وصية للأطباء ولكل منا وللمدرسين وغيرهم للطفل على فدي امه إلى الشيخ الكهف استمع الى وصيه رسول الله فاذا فتحتموها ماذا نفعل يا رسول الله نحن لسنا من اهل مصر سنذهب الى مصر ماذا نفعل معهم قال فاحسنوا افعل التفضيل كما قال علماء اللغه فاحسنوا الى من الى اهلها الى اهلها رسول الله يوصي بنا ان يحسن الينا غيرنا كما بالك بنا لماذا يا رسول الله تريد ان نحسن الى هذه البلده التي تسمى بمصر التي كلم الله فيها موسى وناجاه على جبل الطور وأصل بجبليها إلى غير ذلك من القرآن الذي نزل في حق مصر قال فإن لنا فإن لهم ذمه ورحما أما الذمه فهم أهل ديانة وأما الرحم فنحن أخوال النبي نحن أجداد النبي فهاجروا من محافظه المنيا أم إسماعيل جد النبي محمد ونحن اخوال ابن النبي فمارية خرجت من عندنا وأسلمت في طريقها وتزوجها النبي فانجبت له إبراهيم وكانت عائشة تغير من خديجة قبل أن يتزوج النبي بمارية فحينما تزوج النبي بمارية العابدة التي كان طعش قرب العالمين عبادة، وأقصد بالعشق أنها وصلت إلى أعلى مراتب العبادة، وكان النبي يذهب إليها في مكان قريب أو بعيد من من ديار أزواج النبي، وكان يجلس عندها صلى الله عليه وسلم من أدبها وما عندها وأمهات المؤمنين كلهم كذلك، وكان في السيدة. عائشة زوج النبي ما غارت من الرأس بعد خديجة إلا السيدة ماريا لأنها كانت على جمال وعلى حسن من ماريا؟ أم إبراهيم من إبراهيم؟ الذي قال عنه النبي إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا انا لله وإنا إليه ابن النبي محمد فنحن من نصر من نصر خرجت أم إبراهيم ومن نصر خرجت أم إسماعيل جد النبي محمد فإن لهم زمة ورحمة أقولها لنفسي بداية وللجميع ثانيا لو طربت منا مصر أن نفديها بدمائنا أفديناها ليس لمصر وإنما طاعة إلى رسول الله طاعة إلى رسول الله الطالب يجتهد والمزارع يجتهد والبقال يجتهد وكل منا يجتهد حتى تكون بلدتنا من أعلى البلاد من أعلى البلاد فإنها إن سقطت مصر سقط العالم الإسلامي وسقطت مدينة النبي محمد ونحن لا نريد ذلك قال أحد إخواننا الذين لهم علم قال إن أمريكا غاية ما تريد أن تصل إليه غاية ما يريد إليه الصهاينة أن يرفع علم الصهاينة على مكانين على البيت الحرام وعلى قبة النبي محمد هذا ما يريد الصهاينة ماذا فعل دمرت العراق قصمت السودان انتهت سوريا وانتهت اليمن ومصر كما ترون والعهد قريب والعهد قريب ماذا يريدون الا تنسوا قول رب العالمين لا قول رب العالمين الذي انزله على النبي محمد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لماذا لماذا لا تريد ان نتفرق يا رب قال ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم تضيع قوتكم لا يكون لكم هيبة اقولها لك لخي الحبيب من محب لك ضحي بالمال في سبيل نهضة أمة. فإنهم الآن الآن ليس لهم إلا شيء واحد أنهم يشككون في المجلس العسكري بما يدعي بالحريه وغيرها إن سقط المجلس العسكري ودخل في تشابر مع الشعب انتهت مصر إن لله وإن إليه راجعون قال الإمام ابن تيمية الله عليه ما يحدث ما يحدث في الفوضى في ساعة في ساعة لا يحدث في سنين من الاستبداد لن نن بالأمس من الآل الذي يضرب الآل يضرب ليلًا نهارا في البدرشين البرد التي كانت تضرب فيها طلقة نار من أين أتى هذا السلاح البنج الذي يباع علنا من أين أتى البنات التي تشد من ثمان سنوات بناتنا تشد من الطرقات من ثمان سنوات وتختطف لماذا هل هذا إذا الثورة وهدية الحريه تذكروا هذا قول ولا تنسوه ما يحدث في الفوضى في ساعة لا يحبص في سنين من الاستبداد حتى أكبر أكبر الجميع الآن أن يقول كانت الأيام الماضية أحسن مما نحن فيه الآن وهذا ما يريدون نحن نقول لا لا لن نعود إلى ما كنا عليه ولكن بمشيئة رب العالمين وبعون رب العالمين الذي أقسم ووضع ذلك على نفسه أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء لكن نريد نريد أن نعلم أن الذي أزال الحاكم وأزال النظام وغير الامر الذي يغير ولا فإن قلنا نحن الذين غيرنا ونحن الذين بدلنا ونحن الذين سوف نعمل كيف تفسر قول رب العالمين قل الله أم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء قال أحد إخواني في الاسبوع الماضي والله ما فعل أحد شيئا لكن هؤلاء بظلم انتهت صلاحيتهم عند رب العالمين فأفناه انتهت صلاحيتهم ولكن لا تنسوا لا تنسوا أن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اسف ان كنت أفضلت على حضراتكم لكن اسال الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وخسراتنا في أمرنا اللهم ولي علينا يا رب العالمين من تصلح على يديه أمرنا الله أولي علينا من تصلح على يديه أمرنا الله أخرج من بيننا من ترفع على يديه آية الإسلام اللهم اخرج من بيننا من ترفع لديه يا رايات الاسلام وتسقط رايه الفتاد والمفسدين يا ارحم الراحمين اللهم اجمع شملنا. شملنا وتولى امرنا اللهم اجمع شملنا وتولى امرنا واجعلنا من خيار الناس يا رب العالمين اللهم اجعلنا عندك من خير الناس واجعلنا بين الناس من الناس واجعلنا أمام اعيننا أقل الناس برحمتك يا أرحم الراحمين أكثر من ذكر رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وأقضوا الصلاة